بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انت عابد ما عبدتم ولا انا عابد ما عبدتم Lakum dinukum waliyadin